ربنا وأدخر جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريةهم إنك أنت العزيز الحكيم